بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيله الشيخ احمد بن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه الماده ايها الضييين هذا وكيف الصراح محتملا عليي هو بحديده ما اظن ان حطمه فانه صار علامه صاحبه ولا يجوز فرقه إلى التأويل لا يجوز إلى المعنى الأخر إلا بدليل صحيح يعني دليل مكتاب أو, أو سلم كما ذكر الشاكونا أن العمل بالظاهر واجب واجب شرعي لو تركه يأتب لو تركه وأخذ بغير الظاهر حين يدين يأتب يكون من تحريف سريع إلا بدليل يطيف عن ظاهر يجب من الدليل أن يكون دليلا صحيحا وليس كل من ادعى دليلا صحيحا يقبلون ليس كل ما تدعي أنه صحيح صحيح قبل منه وإنما يكون الميزان فقيل فيه قريب من الكتاب أو السنة أو إجماع أو قياه أما المصالح ما يتعمل لا يتحوى حيوبة لأن هذه طريقة السنة ولأنه أحوط وأبرع للذمة وأقوى التعببي وللقيام دون إتقال عاقف سيء من ذلك الذي يقابل للظاهر هو المؤول لذلك الكعريف المؤول مؤول لغة ما أخذ من الأول أو رجوع الجمل والصلاحا ما حمل لظه على المعنى المرجوح والأولى أنه قال صرف اللظ عن الاحتمال الظاهر إلى احتمال مرجوح في اعتباده بدليل يطير به أغلب على الظن من المعنى الذي تل عليه الظاهر هيث تصرف تصرف اللفظ لو عن احتمال ظاهر الى احتمال مرجوح به لدليل بمعنى انه يصرف اللفظ عن ظاهره ويحمل على المعنى المرجوح لا باس في هذا لكن يجب ان يكون بدليل يجب ان يكون بدليل اذا صرف اللفظ عن احتمال ظاهر الى احتمال مرجوح به لاعتباره بدليل يصير به اغلب على الظن من المعنى الذي دل عليه الظاهر هذا تعريف للتاويل الصحيح وليس للتاويل الفاسد ان التاويل على نوعين تاويل صحيح وتاويل فاسد كل منهما اشتركا في صرف اللفظ عن ظاهره الى المعنى المراد الا انه اذا كان الصرف لدليل صحيح فهو تاويل صحيح وان كان وان كان لغير دليل لتشاحي او دليل غير صحيح فهو تاويل فاسد فهو تاويل فلان التاويل مصدر من قال شيء يقوله اذا كان اذا رجع اليه اذا رجع اليه فترك الظاهر ورجع اليه المرشد عينين الرجوع كان دليل صحيح او صحيح تاويله صحيح فان كان غير دليل بل لهوى او دليل غير صحيح حينئذ نعتبره تاويلا فاسدا هنا الشيخ قال ما حمل نظره على المعنى المرجوح فخرج بقولنا على المعنى المرجوح النص وضح ان النص هذا لفظ الذي يحتمل معنى واحد والظاهر هذا حمل اللفظ على معناه الظاهر الاظهر الهدي فرضه بقوله على المعلم مرجوح النص والظاهر اما النص لكونه يحتمل معنيين فافتر واما الظاهر لكونه لم يحمل على المعنى الاظهر بل حمل على المعنى المضمر اما النص فانه لا يحتمل الا معنى واحد واما الظاهر لانه محمول على المعنى الراسخ والتاويل في السماع صحيحهم مقبول وفاسد مردود فالصحيح ما دل عليه دليل صحيح وكتبت لكلمه الدليل الصحيح بمعنى انه مما تثبت به الاحكام الشرعيه يعني ما يقبل في القول بان هذا حلال وهذا حرام وهذا واجب وهذا مندوب الذي يعتبر دليلا صحيحا في هذه المسائل فتاويل قوله تعالى واسال القريه اذا معنى وسال اهل القريه على ماذا نهم سال علمنا ذلك من انه نوع مجاز دل الدليل وهو القرينة وهي انه غير قرينة في حالة مخاطبة الابن على قول بان قريه هنا مستعمله في الابن الابن جمادات وقول واسال لما قال يسال هذا سؤال والسؤال انما يوجه لمن يقبل السؤال وهو بنو ادم اما البهائي فلا تقبل السؤال اما الجمادات فلا تقبل اثوا لان القضيه نفسها لا يمكن توجيه السؤال اليه والفاسد ما ليس عليه دليل صحيح ما ليس عليه دليل ولا يمثل لي الثالث سابق من حيث احكام حديث الجار احق بالثقه به الجار يطلق على الجار الملاصق للبيت ويحتمل انه شريك يحتمل انه شريك والعاصب فيه من حيث الظاهر حمله على جاري يعني بذيب جواربي ولكن المراد به هنا الشريك حمده على الشريك المقاسم الحمد لله على محتمل مرجوح الا ان ذلك المحتمل دل عليه الدليل فهو قوله اذا وقعت الحدود وضرفت الطرق فلا شبع على المراد به الشريك والباطل ما ليس عليه دليل الصحيح ليس عليه دليل صحه تاويل المعضله قوله تعالى الرحمن على عرش الثرى قالوا هذا لا يمكن ان يحمل على ظاهره له ظاهر اول تشبيه على زعمه وله معنى مضاف معنى مرجو اذا يجب حمله على المعنى المرجوح ولا يحمل على ظاهره ما هو الظاهر قالوا يقيد التشبيه فهو التواء بمعنى على وقعد وجلس ونحو ذلك هذا لا يصل منه الا قعود وجلوس المخلوق تفهموا بافهامكم المستقيمه ان المراد بظاهر اللفظ هو المشابهه عينذا قالوا لابد يجب حمله على المعنى المرجوح وهو التاويل والقرين الصارف هنا الاحال العقليه الى معنى الى معنى التولاه والطوابد معناه العلو والاستقرار من غير تكييف ولا تمثيل يعني التوائد صفه من صفات الرب جل وعلا قاعده امرارها كما جاءت يعني اثبات المعنى المراد من الثاني عرف مع نفي التكييف والتسبيب وهنا دعما للدعى بانه تم مجازا قل مجالس مثل دعوه مجالس مثل هذه الايات دعوه باطله دعوه دعوه باطله اذا الحاصل ان اللفظ من حيث الدلاله على معنى اما يدل على معنى واحد فهو النص وايما يحتمل اكثر من معنى فان ترجح احدهم على الاخر فهو الظاهر وان تساويا فهو المجمل سبق بيان كل نوع من هذه الانواع ثلاثه والله اعلم صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد الانام الجميع ونجيب على بعض الاسئله باختصار اسئله كثيره وبعضها يتعلق بالدرس وبعضها اسئله مهمه وبعضها خارج عن الدرس <تصفيق> هل ممكن ان تصور النسخه التي غير او تصور صور الكلام بعد ما تذكرها النسخه الاثنين يديك ان شاء الله تكون على وصوله وجود ها؟ نحن الآن بس لقبض المشكلة هذا انتهت عادة ايه تقول لك وابتين ها؟ ايه با حكمه لك وغيره كثواء هل يخصص العام لقول الصحابي؟ ها؟ هل يخصص العام لقول الصحابي؟ هذا مبني على قول الصحابي هل هو حجة أم لا؟ إسلام من قال ليس بحجة قبعة لا يقيد به المطلق ولا يخص به العام ولا يثبت به فقد ليس بحجه ومقال انه حجه الثلب هل يقال بانه حجه ولا يخص به عام ولا يخلق ولا يقيد به مطلق على قول عناءنا قولا والصحيح في مثل هذا انه اذا قيد بانه حجه يقتضي اثبات الاحكام ينطبي في اثبات الاحكام, في الأحكام. وامما تقييد المطلق او تخصيص العام هذا لا يقال لان في دعوى انه حدث في نفسه ولو في اطلاق الاحكام هذا فيه لبس لكن لان اكثر علم هذا ولذلك ذهبوا توسعوا المقيد هو المطلق في طيب فهل نفوض ان القاع هو عام بتفصيل ها معنى العام مخالف لمعنى واما المقيد المطلق من حيث المعنى واحد ولذلك نكون ما دل على الحقيقة بلا خيب ما دل على الحقيقة بخيب لأنك تقول فتحرير رقبة وتزيد تحرير رقبة وتزيد مؤمنة إذن هو عينه لا أول هو نفسه فتنزيد عليه وقف القول عليه الصلاة والسلام لا تأخذ بشمالك ليحمل على التحرير هذا, هذا هو لا أخذ هذا هو لا أخذ هل يقال لمثل هذه الإكتالة أنها مصنة أم مؤلف؟ ما بين الفرق بين الصناحين؟ الصلاح واحد هذا يقول السلام عليكم وعليكم السلام ما الذي نهتم به في حفظ الشروح الفقهية على المتون ومتى يتسرعون صوت الاقتصاد حتى نحفظ نحفظ رأبوتنا المتونة أما ما الذي يحفظ والذي لا يحفظ؟ هذا يختلف اختلاف البلدان ومن كان عندهم المذهب الشافعي هي أحفظ المذهب الشافعي ويترب على مذهب الشافعي وكذلك الحنبلي ومالك والحنفي لان المقصود بهذه المذاهب وسيله وليست هي غايه حتى نجعل بينهما تعارض ومعارك وكل يريد ان يرجح مذهبه على الاخر لا طالب العلم لا يبتدئ من هذه الطريقه يعني لن تصل الى الفقه الى المعنى الصحيح بمعنى كلمه فقيه فإن تكون عالماً متجرداً مثبتاً للأحكام بأدلتها دون تقليد لا في الدليل ولا في الفان إلا إذا سلك هذا الطريق بينئذ من لم يسلق طريق التفقع الطريق المذاهب الأربعة أحد المذاهب الأربعة فلن يخصف سيتخبط ويبطع عظمه على هذا السوال بينئذ تأتيه الفتاوى الشاذة وغيرها بينئذ لابد من سلق أي مذهب اختار لو كان حنبرياً حنفئياً مالكيه الشافعيين مراد انك تتفقه وتفهم هذا المذهب ثم تنطلق منه الى المطولات في هذا الفن وتسبح حرب وتفول ليس له نهايه عدم مقاصد الحديث التفسير الفقهي التنويه وانما نهايته مع نهايه الغرض الى علوم الاله ان تقرا كتاب هذا تكتفي بالمراسه والقسطاطه والاي تبقى بسيطه الذكر وتتم مراجعه ترجع اليها عند الاشكال وامن يبقى طالب العلم في العلوم الاله ويبقى حياتهم كلها نقول هذا مخالف لي للمقصد إلا إن أراد أن يتخصص, يتخصص. لا لا ليس الحادث سادق قديم فنعش تالك توضع رجل من آنية الزهبي فأنه يكون الظهر باطل وأنه آسف أما آسف هو محل وفاق وأما باطل هو الصحيح بلا في المذب الحلال محف مستخري بلاد الكفري طلب العلم الموجود في بلاد الإسلام ولكن ليس بنفسه بالقوة ويشترك إذا كان أحدنا مسبوقا ثم سلم الإمام وبقي المأموم بلا سترة هل يتحرث لحائق؟ ما الاعتبار بأن السترة واحدة؟ ما لا يتم الواجب لبين أو الواجب؟ يجب عليهم التحرث إذا هل تصح قاعدة أمر والنهي في الآداء بطول الاستخباب؟ كيف تتوافق مع ما درسناه؟ أن الأمر نهي على الله؟ هذا الجمال أنا نقصت على هذا قلت الآداب استثناءها ليس عليه دليل بل الطواب طيغت إفعى للوجوب طبعا كان في باب التعبد أو في باب الآداب لأن الأدلة عامة التي ثبتت فليحذر الذين يخالفوا عن أمره أصل أصلا طبعا كان في الآداب وكان في تعبدات الذي يقول هذا يقول عن أمره خاص بالتعبدات يأتي بدليل وإذا لم يكن كذلك حيني حملناه علىه العموم ما حده من قال باعاده لوجود المجاز في القران واللغه وكيف اول ابيات الحرف وكلام حمله على اكثر كثير ما انت اولا تتدر هذا المثل اصل يعني ما يتكلم فيها بمعنى انه يعني يفهم المجاز اولا ثم بعد ذلك يتشبع من المجال ثم يدخل هل في مجال او لا اما مباشرة قبلا يعرف لاتقول بعضهم قل لا, لا مجال وينكر وبدع ما هو المجال ما نواع المجال ايدي بالمثال بشرح الاستعارة المصرحة اه مكنية لا يعلم شيء يستقن مكنية تقم على شيء فرعا تتخول انت تتخن اول المجال قلت بتقلد الثاني انت تحرم مقلة كثمة جاهز لكن تريد تتكلم بعلم لا بد ان تعرف ما هو المجاز وتتمرن على المجاز وتعرف حقيقه المجاز فمن دخل المجاز وتنذر بالمجاز لا يمكن ان يخرج منه من الا ب خروج جوادي او لوي بذا اريدك الشخص الذي يطرحه وتعال هناك هو يغلب جانب تضريح شيخ الاسلام واذا هو له خلاقات لسان في المد في في المجاز ولذلك في تفتيري لو سمعتم ملاسرة على سورة البقرة السر الذي هو أشهر كل خاص ليس المتعلق فيه جلاليه يأتي فيه آيات ثم يقول هو على القول بالمجاز أن الاستعار هنا كذا وكذا وهذا معنى جميل هذا معنى جميل إذن لماذا لا يقول به؟ وكذلك في شرحي على وطول أقول تم أنواع من المجاز ارجعوا إلى علم البيان ففيه نوع لذة مجاز لذيذ لذيذ مهما قدت منه لن،, لن تشبه لكن يبقى قضية للصفات ونحوها نقول قول به نفي المجاز عن استفات وآياتها هذا قول مجمعا استفات المأخوذ بها ظهراء ثم من يمكن المجاز لدفع قول المعطلة هذا أبعدك اتعذذ لماذا لان القول بالمجاز مقدمه ثاني الان المعاصر لما يقرا مثل ما ذكرنا في الايه الثانيه الرحمن عارف السماء من بناتنا قل عودي منها لا يفهم منها الا التمثيل ثم يريد ان يفرض ذلك الظاهر الى معنى اخر يسوغ معاني السنه العربيه فاول ما يسمع ايه الصفات مثل الصف سعيد بدنه ويرى ان ظاهر النصوص التشبيه إذن ظواهر النصوص التشبيه حين أنه الظاهر غير مراد فلابد أن نوجد له حل فوجدوا أن المداز هو أسفت ما يفعل إذن نفتد عليه المخدم الأول وهي أن, أن ظاهر النصوص إيه المراد فإذا قرر الرحمن على العرش السواح هذا إضافة صفة للخالق بمجرد إضافة الصفة إلى الخالق تباينة الصفة عن المخلوق لأن نصفة الصفة إلى الخالق نصفة صفة المخلوق إلى المخلوق فكما أن الخالق مباين للمخلوق في ذاته كذلك باستفاده فإذا قرى بل يداه مغطوطة يداه أضاف إليه ذا لو عادة إذا لا يمكن أن يتبادل إلى الذين لأن المراد بليد ون يد المخلوق هذا محال حينيذن نقطع على المجازية بكون آيات استفاد ظاهرة غير غير مراد ما حدث من قال بعد المدود المدادة الصلاة واللغة في كيف نعم ما فعله هل دعاء الله قل ان يكون امرا هذا علم مرجح في النظر دخلنا قلنا ليس عندنا كيف عندنا التساوي وعدو ثماس دعاء اختلف الامر مع استعلاء وعضوءاء والتساوي في الثماس وقع هذا اما لسان العرب طلب الفعل مطلقا السمع النظر ان الصاعد سواء من ادنى الى اعلى او من اعلى الى ادنى او من مساوي الى مساوي كله يسمى امرا لكن في مقار تعبير عن الرب جل وعلا فت... فيقار رب اغفل لي هذا فعل دعاء تأتي بس وإنما لو قيل بأنهم فعلوا أمر ولذلك فعل دعاء تلحقوا بماذا؟ بفعل الأمر اغفر هذا فعل دعاء مجدوم بالسكون لماذا؟ لأنه فعل أمر طذعا فكرتم يا سعود أبس الأمس للمندول من شرطوا فيه الني شرطوا فيه الني فما يفكر أو تغفير فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يديد لديته طعامة أمسة ولم يديد الني هذا التجلال الأطفة العبادة لو صلى الراتب الفجر لم ينوي إلا لما قام الركعة الثاني يجدئه ما تجل لكن هنا لورود النص حينئذ يقال بأنه يصح الصوم منذ ان ينوي لكن هل يثاب على الصوم من اوله او من وقت نيته ظهر النقص من الوقت يعني لو لم ينوي الا الساعه الثامنه ما اكل شيء ابدا ولا شرب فلنويت الصوم هل صام يوم الاثنين وصام يوم الاثنين صام بعض ما الذي ثوب له ذلك دليل الشرط تقف مع الدليل دائما طالب اذا دار مع الدليل وجودا عدما في التاريح اما اذا راد ان يكفل عقله ويعارض الاخرين تجعل قاعده عامه وتجعل موارد الاستثناء فيها انه مستثنى عين هذه القاعده عامه انما الاعمال الاعمال من اولها لاخرا بالنيه فجاء ماذا قول الصوم صح بنيه متاخره لكن نفس قضيه الاجر الاجر هل هو منذ ان ينتق او من اول الوقت قيل بهذا وقيل ذاك وظهر النص كما ذكرت انه من من وقت انتا انما الاعمال بالنيه هذا لم يصح له صومه من حيث الشرع الا منذ امسك هل يشترط رفع العمامه في سجود اظهار الجبهه يقرا السجود على حائل بين الارض و الجبهه لقد فهم في دلت ان انه يعاقب من اراد الحرام بالنيل وان لم يفعله فهل هناك تعارض مع حديث الرسول صلى الله عليه ومعناه أنه لا تستطيع إذن يأتي من أهم بياه؟ قلنا من أراج الحرم بالنية إما أن يبدل السبب أو لا. إن لم يبدل السبب جاء بالنصف. ليت لي ما نفعه فعله كما فعل ذاك الفاسق الفاسق. قال فهو دينية. النية. فهما في الوزر في نصف. هذا نصف في المثالة. فإن بدل. السبب سعى كما ذاك الذي قاتل فقتل قال إنه في النار لماذا؟ إنه كان حريصا على قتل صاحب ما رأيكم بقول الأمر الشريع إن كان متعلقا بالأخلاق العامة فهو منذوب هذه قاعدة تسدل دليل هذه قاعدة الأمر في الشريع إن كان متعلقا بالأخلاق العامة فهو منذوب لكن هذه دليل هذا حكم هذا حكم يحتاج الى دليل ولا دليل عليه على الخلاف الموجود بين صنف صيغه الفعل نعذر من حلقه لحياته دون قصر هذا تفريع باطل اولا الصحيح انه لا خلاف عند الثلاثه فهذا من يجمعون على صيغه الفعل للوجود. للوجود ثم جماهير الرسلين على انها للوجود هذا ثاني ثالثا مساله حلقه اللحيه الاصل في التح أعفل لحاء أعفل لحاء إلى فالأصل فيها تحريم الحم فيبقى الأصل فيها الإطلاق ولذلك قوله عليك فأرخو مطلق يعني لو وصلت إلى سراتك لو وصلت إلى أرض هذا أرخو لن نقيم مطلق الإغفاء أعفل لحاء نقول هذا الإعفاء مطلق ولو وصلت أرض جاء ماذا حديث ابن عمر وغيرهما أنهما ابن عمر في الحج وابو غرير جاء مصنقا أخذ ما زاد عن القفضة ما زاد عن القفضة من قال بأنه إما أن يكون له حكم الرف أو قال بأن فعل الصحابي كقوله وهو حج قيد النص بما دل عليه فعل ابن عمر وابو غرير يعني يبقى الخلاف فيما زاد عن القفضة ما دون القفضة اتفاق داخل في قوله اعفل لحا اعفل بين بالله والدسق سواء حلف او ما يسمى بالخليديه يعني فتعرف هذا كله حره لماذا ولا يصح ان نحتج بقول ابن عمر او فعل ابن عمر ولا بفعل ابي هريره لانهما اخذنا ما زاد عن القضاء فما عدا ذلك ما دون القضاء لا يحل قول واحد كيف يوثق خالد العين حين عمله قوي وطلبه للعلم وهو طويل طلب العلم طويل لأنه يشئد الله أنه أحب طلب العلم على كل الحكمة كتاب نعم لكن لابد من الحكم أنا كل كما ذكرته كتاب تكون هنا أو في المجلس المركز أن قضية طالب العلم وطلب العلم تعرف نفسها كما إذا أصابك لأن هذا عمل طويض معناها أشبر ما يكون بعلم إذا جاءك مرض تختار من أطبق أي طبيب أو المختلف. طبيب المختص طبيب المختص فينظر في حالك أول يسمع منه ثم بعد ذلك يطبق لك الزواء وأنا مثل هذا أطبق هذا القاعد طارب العلم لديهم مشكلة العلم يحفي على لها التصنيب لمن يتقو فيه ويأخذ لك في الزواء ويطبق أما الأجوب العامة هذه غير مختلفة لأن عمل الطويل قد يجد أربع ساعات مثل هذا قد يجد هذا ثلاث ساعات هذا قد يجد ستساعات ثم قد يكون تم إجازاتها على كل إن يختلف من طالب إلي إلى طالب أنا أدرس الفقه الشافعي طلب مني شيخي في المذهب أن أحفظ مراقب الصعود هذا غريب لأقصد تحفظ كوكب الصافع ودامنا في تحفظ مراقب الصعود أن يالفية فالأولى أن تجعلها فيه كوكب الصافع ولا تحفظ المراقب حقا يكون تدرس في المذهب الشافعي كيف يرد تفصيلاً على مقارن المجال والقرآن يسمى الأثناء السمد فلناه الثالث قل قولك فهمك بأن ظاهر النصوص هو التشبيه فهم فاسد ولا يفهم ذلك إلا غبيب أي نعم رجل تشكت عيد عيد نعم لقد ظاهر النصوص لا أفهم بل يدهه موطوط وقال لا أفهم إلا هذه اليد ثم لابد أن أطلق طبعا اذا كان المراد هذه لا وجب الصرف اتفقنا معهم لكن نقول فهمك بان ظاهر النص هذا خاطئ فلا يفهم هذا الفهم اللغوي نعم صحيح الصحيح ان كل لفظ كل لفظ يتلف اذا الشيخ رساله نقيه يعد كلامه معلومه موصله علوي عبد الحقيقه حقيقه, حقيقة عند النسيميه على نوعه وادي وترتيب فكل ما قيل في المفرد انه مجاز مرسل عن حقيقه ترادفيه وكل ما قيل بالتركيب اجله حقيقه تركيبيه من اول ما قال بنوع كلمه مجاز ها هي عالم تعلم او لم تعلم سوى الخلط القرون الثلاثه من, من يقول بالمجاز او لم تاخذه هذا مجرد صداع والبحث بحث في لغه العرب وكم من المسائل النحويه والصرفيه والبيانيه قواعد عامه مصري يقول بها نفات المجاز والمسلمون بالمجاز ومع ذلك لم يقال من اول من قال بها ومن اين الدليل له يقول البحث في هذه المساله بهذه الصوره لتمحصا لطلب حق هل من الممكن تحديد نوع العرف فهم العرف طبعا افعل النوعين ها عام خاص العام لا يأمالا يتعين نقي والخاص هذا يجب أن ينواع عن الشعاليات هل يدل الفعل على الإطلاق والخصوص أما أنه يدل على الإطلاق الخاص الفعل مطلق بمعنى أنه لا يتقين لا, لا يتقين وإذا قيل خصوص من إذن حملته على التقين عملته على عالة فلا يخيل بما أن المؤلف رحمه الله تعالى يرى بما أنه يرى عدم وجود المجال لا في القرآن ولا في القرآن فلما نذكره في الثلاثين هو بيّن هذا فالكتبته قبل أن يتبين لي المجال أنه ممنوع ثم مثل اخرى هو انقهو رغبه في منهد لي المعهد وعنده لابد ان يدرك يعني لابد ان يكون على سنن كتب الاصول هل الصلاه صحيه النفس تحرم وقت الصراعه هذا في خلاف بين يعني هل قصو تحريم لو صح المشروط عند الفقهاء انه يفرح والصحيحه تحريم على وجود الطاهر ثم هل الحرم هو الصلاة مطلق مطلق النفل او مطلق النفل فيدخل فيه دوات الاسباب او انه ما يقابل دوات الاسباب هذا فيه نفسه الصلاة انه يعود مطلق ولا يطلق صلاة محية المسجد ولا الا ما جعل استثناء به تركعتين فزر بعد الصلاة او قضاء الفرائض وهذا محله يشمع واما اذا كان الصلاة زناسة مثلا فالاصر في انها فرض كفاية فلا تهار قلت ما انا ما اعرف ثمن السلعه من شروط صحه البيع هل ينطبق هذا السلام على من يشتري من المحلات الكبيره مثلا بدون ان يشعر لبعد الشراء ان السلعه هل ينقص فيه ثانيه مسعرا ووضع عليه سعره هذا هو الغالب ولم تطلع عليه فانت مقير بما واما اذا لم يكن مسعرا يريد بشه. حل ذكرت الجزء الثالث أن من ترك المحرمات مستحالا أكيد في نية واحدة فقط أم من الأفضل تجديده لا لا تكفي نية واحدة لأنك إذا قطعت النية ذهل ولذلك يختلفون في مسألة الصلاة لابد أن تكون النية بزمن يسير إن كان الزمن طويل ليس بيسير لن يجد لا تفعل نية فلو نوع عن صد الفجر ثم نام فاستيقظ فتوضى دون أن يستحضر النية للصرافة وبقه لا يصل. لماذا؟ لعدم وجود الشرط المصرح هو الني. وهو الني. فترطب للناه يقول فصل الفلسة بعد العصر ولا تجوز اي صراحة السببية. فالفلسة عيد المسلط نعم. هذا عام. ما هو الحكم الوضعي فلا ترجع اليه. انا تقول لماذا تركز على اسم الزيت? اه? على كله. هذه طريقة النحاة. ضرب زي ابن العام راني. قد استنبط بعضه ولكن لما يوقف على كلامه. هني البي بعد المداء الثاني باطل نعم. اللي كان احدهما لا تجيب عليه جمعة نعم. ما حكم الصيام العيد اما كان علينا الصيام شهرين مكتابة لا يفضل. يجب ان يفضل ان يفضل يكمل ما بعده. اذا اكري ام شخص صد على شرك بالله. هل الذي سيقتل هل يعتبر من الموانع نعم لا من أبدا والكفر والشرك بمعنى واحد عرفت يعني كلاهما ذي بمعنى واحد والتفريق بينهما في اللغة ليس بين الا من جهه اللغه نعم من جهه اللغه لكن من جهه الاستعمال الشرعي الصفو الاكبر والشرك الاسفل والشرك الاسفل من معنوياته بالنسبه لمثلك حديث عائشه كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاه ماذا لو قال قائل هذه لمقام يعني ظاهر النص ما هو لو اخذنا الظاهر كنا نؤمر بقضاء الصوم مع وجود ادله الصوم اذا لم نرجع الى هذه الدلثله ولا نؤمر بقضاء الصلاه فظاهرها انه لابد من امر جديد غير الامر الاول هذا هو الظاهر لو ويحتمل اقول هذه هي الوقوف مع الامور العقليه بمعنى انه لا يعترض على كل دليل بما يرد في التاين واننا نبقى مع الظاهر على ما ذكرناه سابقا واما الاحتمالات العقليه هذه فلا يكتفى بها ماذا لو قال قائل بان عدم وجوب قضاء الحاكم الصناب بانها معذوره او ان هذا الحديث او الحكم خاص بالحاله هذا كله لا وجه له هل النوم من موانع التكليف وما نعم من موانع التكليف لكن يجب عليه اذا دخل وقت صلاة لنحوها يعني إذا كان مؤقتا وجب عليه القضاء للنقص والذيين وأنه في السلاح محتمل مع ليه هو في أحده ما أغفر وأما خطمه فأنه صار ومعناه مصاهد ولا يدود صرفه إلى تأويده يدود إلى المعنى الأكثر الذي دليل صحيح يعني دليل مكتاب أو أو سلم كما ذكر الشيكونات أن العمل بالظاهر واجه وهذه مشارعي لو تركه يأتب لو تركه وأخذ به غير الظاهر يأتب يكون من تحريف سريع إلا بدليل يصيب عن ظاهر يبد من الدليل أن يكون دليلاً صحيحاً وليس كل من ادعى دليلاً صحيحاً يقبل منه يعني ليس كل من الدعي أنه دليل صحيح يقبل منه عندما يكون الميزان يقيل فيه فريط يقوم السلاب أو سنة أو يجماع أو فيه أما المخالحة لان كان لا تلو ما ان هذه طريقه السلام ولانه احوط وابره للذمه فاقوى التعدد في القدريه دون انتقال تعاقب القيم الذي يقابل الظاهر والمؤول لذلك تعريف المؤول اول لغه فخذ من الاول اهو رجوع جمن وصلاحا ما حمل لفظه على المعنى المرغوب والاولا ان قال صرف اللفظ عن الاحتمال الظاهر الى احتمال مرجوح بادعواه بدليل يقير به اغلب على الظن من المعنى الذي يدل عليه الظاهر نسيت تختصص صرف اللفظ عن احتمال الظاهر الى احتمال مرجوح به لدليل بمعنى انه يصرف اللفظ عن ظاهره ويحمل على المعنى المرجوح لا باس لكن يجب ان يكون بدليل. يجب ان يكون بدليل. اذا صافوا اللوظة عن احتمال الظاهر الى احتمال مرجوح دي لاعتباده بدليل يصير به اغلب على الظن ان المعنى ده يدل عليه الظاهر. وهذا تعريف للتأويل الصحيح وليس للتأويل الفاسع. لان التأويل على نوعي. تأويل صحيح وتأويل فاسع. كل من هما اشتركا في صرف اللفظ عن ظاهره الى المعنى المراد الا انه اذا كان الصرف لدليل صحيح او تاويل صحيح وان كان لوان كان لغير دليل صحيح او دليل غير صحيح او تاويله او تاويله تأويل ان التاويل مصدر من عاد الشيء الى اذا الى رجع اليه اذا رجع اليه فترك الظاهر ورجع الى المعنى عين اي الرجوع ان كان لدليل صحيح هوى صحيح تاويل صحيح فان كان غير دليل بل لهوى او دليل غير صحيح ينبغي ان نعتبره تاويلا فاذا هنا الشيخ قال ما حمل نظره على المعنى المرجوح فرض بقولنا على المعنى المرجوح النص وضاح يعني النص هذا واضح اللي يحمل معنى واحد والظاهر هذا حمل اللفظ على معناه الظاهر الاظهر حاليойдه خرج بقوله على المعنى المرجوع النص والظاهر أما النص فلكونه يحتمل معنى أكثر وأما النص فلكونه لم يحمل على المعنى الأظهار بل حمل على المعنى المرجوع أما النص فإنه لا يحتمل إلا معنى واحد وأما الظاهر فلأنه محمول على المعنى الراجع والتأويل في إسماء صحيح مقبول وفاسد مرجوع والصحيح ما دل عليه دليل الخراب تسمى الكلمه الدليل الصحيح بمعنى انه مما تثبت به الاحكام الشرعيه يعني ما يقبل في القول بان هذا حلال وهذا حرام وهذا واجب وهذا مندوب الذي يعتبر دليلا صحيحا في الدين تتاويل قوله تعالى واسهل القضيه اذا معنى واسهل اهل قضيه على ما ذكرناه سابقا على ما ذكرناه سابقا من انه نوع مجاز ودل الدليل وهو القرينه وهي انه غير قرينه في حاله مخاطبه الابد على قول ان القريه هنا مستعمله في الابد الابنيه جمادات فقوله واسال لما ان ما قال اسال هذا سؤال والسؤال الذي ما يوجه لمن يقبل السؤال وهو بنو ادم اما البهاء فلا تقبل السؤال لان الجمادات لا تقبل السؤال لان القريه نفسها لا يمكن توجيه السؤال الي والفاسد ما ليس عليه دليل صحيح ما ليس عليه دليس ويمثل لي الثاني السادق من حيث نحكاه حديث الجار أحق بالثقة به الجار يطلق على الجار من الآفق للبيت ويحتمل أنه الشريك يحتمل أنه الشريك فالآطب فيه من حيث الظاهر حمله على جارك يعني الذي بجوار بيت ولكن المراد به هنا الشريك حمله على الشريك المقاكم حمله له على محتمل مرتوح إلا أن ذلك المحتمل يدل عليه الدليل وقوله إذا وقعت الخدود وصدفت الطرق فلا شبعات يدل على المراب به الشريف والفاسد ما ليس عليه دليل الصحيح ليس عليه دليل الصحيح فتأويل المعطلة قوله تعانى الرحمن على العرص الزوح قالوا هذا بإمكن أن يحمل على ظاهره له ظاهر وهو التشبيه على زعمه وله معنى باط معنى مرجوح إذن يجب حمله على المعنى المرجوح ولا يحمل على ظاهره ما هو الظاهر قال يفيد التشبيه فهو التواء بمعنى على وقعد وجلس والحال ذلك هذا ايضا من الاقعود والجلود المخلوق ففهموا بافهامه مستقيمه ان المراد بظاهرا لفظه المشابه حينئذ قال لا بد يجر حمله على المعنى المرجوح وهو التاويل والقرينه الصارفه هنا استحاله العقليه الى معنى الى معنى التولاء والصواب ان معناه العلو والاستقرار من غير تكييف ولا تنزيه يعني التوائد صفه مثابه الرب جل وعلا وقاعده امرارها كما جاءت يعني اثبات المعنى المراد من الثاني عرف مع نفي التكييف والتنزيه وهنا دعما للدعى بانه تم مجاسته اقول المجاست في مثل دعوه مجاست في مثل هذه الايات دعوه باطله دعوه دعوه باطله إذن الحاصل أن اللفظ من حيث اتلال على معنى إما أن يدل على معنى واحد فهو النص وإما أن يحتمل أكثر من معنى فإن ترجح أحدهم على الآخر فهو الظاهر وإن تساوياء فهو المجمل سبق بيان كل نوع من هذه الأنواع ثلاثة والله أعلم صلى الله وسلم على نبيه المحمد على آمن الرئيس المعين ونبيه على بعض الأسئلة بخصار أسئلة كثيرة وبعضها يتعادل في الدرس وبعضها أسئلة مهمة وبعد خروج حضرتك هاه هل من الممكن ان تصور النسخه التي غير او تصور صور بعد بشكل كامل النسخه اللي بين يديك ان شاء الله تكون على وصول موجود ها تحت بس فاضل المرسل لازم تكعد هي اورلك واحده ها؟ ايضا حكم لك وغيرك السواب هل يخصص العام لقول الصحابي ها؟ هل يخصص العام لقول الصحابي هذا مبني على قول الصحابي هل هو حجة ام لا ايه لا من قال ليس بحجة قطعة لا يصيد به المطلق ولا يخص به العام ولا يخصص وقال ليس بحجة ومن قال انه حجة اختلف هل يقال بأنه حجة ولا يخص به عام ولا يطلقه ولا يقيد به مبتقم على قوله على على قوله والصحيح في مثل هذا أنه يتقيل بأنه حجة يبقى في إثبات الأحكام يبقى في إثبات الأحكام وأما في قييد المظلق أو تصيص العام هذا لا يقال بذلك لأن في دعوة أنه حجة في نفسه ولو في إثبات الأحكام هذا فيه نبأ لكن لأن أكثر علم على هذا ولذلك يتوسعوا المقيد هو المطلق في صيح فهل نقول أن القار هو عام لتخصيص معنى العام مخالص لمعنى وأما المقيد والمطلق من حيث المعنى هو أحد ولذلك نكون ما دلنا عن الحقيقة بلا صيح ما دلنا عن الحقيقة بل صيح لأنك تقول فتحرير رقبة ومعنى فتحرير رقبة وتزيد مؤمن إذن هو عينه لا أجابه هو نفسه لكن زيد عليه وصنع هل قوله عليه الصلاة والسلام لا تأخذ بشمالك يحمل على السحرين هذا ولا أخذ هذا هو لا أخذ هل يقال لمثل هذه اللي كان أنها مطنة أم مؤلف ما الفرق بينهم هذا يقول سلام عليكم عليه الصلاة والسلام والذي نهتم به في حفظ الشروح الفقهية على النسون ومتى يستطيعون صورة اقتصاد حتى نحضر أبو ثلاثة المسلم أما ما الذي يحفظ والذي لا يحفظ قد يختلف باختلاف الملجان ومن كان عندهم المذهب الشافعي يحفظ المذهب الشافعي ويتربع على مذهب الشافعي وكذلك الحنبلي والمالك والحنثي لأن المقضود بهذه المذاهب وسيلة وليس الى غايه حتى نجعل بينهما تعارض ومعاركه كل يريد ان يرجح متحبه على الاخر لا طالب العلم لا بوته من هذا الطريق يعني لن تصل الى الفقه الى المعنى الصحيح بمعنى كلمه فقيه بان تكون عالما متفردا مثبتا للاحكام بادله يا دون تقليد لا في الدليل ولا في الفهم الا اذا سلك هذا الطريق اين يد من لم يسلك طريق التفقه على طريق المذاهب الاربعه احد المذاهب الاربعه فلن يصل حتى تخبط ويبقى عظمه على هذا البران في نيذ تأتيهم فتاول شاذة وغيرها في نيذ لابد من سلوك أي مذهب اختار سو كان حنبريا حنسئيا مالكيا شافعيا مراد أنك تتفكر وتفهم هذا المذهب ثم تنطلق منه إلى المطولات في هذا الفن وتتبحر والفقه ليست له نهاية عدم المقاصد الحديث والفقه ليست له نهاية وإنما انهايته مع نهاية التصوير في علوم الآله او كنت تقرا كتاب هذا تكتفي بالمراقب صوت الطاقة ايه طبقه بقيه الذ وثم مراجع ترجع عليها عند لستان وان من يقت طالب علم علوم الآله ويقضي حياته كلها نقول هذا مطالب له للمص الا ان اراد ان يتخصص في للاذ الحادث استاذ قدير فلاشكلا توضع رجل من انيه الذهب فان كن وضعه باطل انه اخر اماته حل وفاق أما باطل هو الصحيح بلا فلماذا بالحلامة ما حق المتفرين بلاد الكفرين طلب العلم الموجود في بلاد الإسلام ولكن ليس بنفسه القوة السيئة <تصفيق> <تصفيق> إذا كان أحدنا مسبوقا ثم سلم الإمام وبقي المأموم بلا سفرة هل يتحرث لحائز؟ ما الاعتبار بأن السفر وعد؟ ما لا يسمى الواجب لبعين أو الواجب يجب عليهم أن يتحرث إذا إذا هل تصح قاعد الأمر الذي في الآداب تضل الاستثباب وكيف تتوافق مع ما درسناه أن الأمر الذي على الله هذا الجمع لا يرسل أنا نقصت على هذا قلت الآداب استثناؤها ليس عليه دليل بل الطوام في غفيف عن الوجوب دعوان كان في باب التعكد أو في باب الآداب السل. لأن الأدلة عامة التي ثبتت فليحذر الذين يخالفوا عن أمره أفضل وكان في الاذاب وكان في تعبد الذي يقول هذا ويقول عن انب نيكاظ بالتعبادات ياتي بذلك ويدلل مثل ثلاث ايات حملناه على العموم ما حجه من قال باعاده من وجود المجاز في القراني واللغه فكيف اول ابيات الحاره وكلام حمله على اكثر كثير انت اولا تتدرج قال المثل هنا عقد يعني ما يتسلم فيها بمعنى انه يعني يفهم المجال اولا ثم بعد ذلك يتشبع من المجال ثم يدخل هل في مجال او لا اما مباشره قبل ان يعرف نقول بعضهم وقال مجاز وين في البجع ما هو المجاز ما نوع المجاز ايدي المثال مثل استعاره صرحه اه مفنيه لا يعرف كيف تصنع اقبع على الشيخ عن تحول اتتقن اول المجاز قلت بتقلد كان سحر مقلد كسمك جاحف اكيد انت تتكلم بعلم انا ابدا اعرف ما هو المجاز ودي تتمرس على المجاز تعالك حقيقة المجاز فمن دخل المجاز وتندثر بالمجاز لا يمكن ان يخرج من منه النبي صلى الله عليه وسلم قوله بيبي قال اريد انك شكل من هذا المعارض المتعارف هو يغلب جانب التضريح شيخ الاسلام وإلا هو له خلتات لسان في المدن في المجال ولذلك في تفتيري لو سمعتم الآسرة في صورة البقرة السر الذي هو أشهر كل خاص ليس المتعلق في جلاليه يأتي فيه آيات ثم يقول وعلى القول بالمجال أن الاستعار أولا كذا وكذا وهذا معنى جميل أتبقى. وهذا معنى جميل إذن لماذا لا نقول <تصفيق> به؟ وكذلك في شرحنا لو قلنا قيل تم انواع من المجاز ارجعوا الى علم البيان ففيه نوع لذذ لذذ مهما قدم منه لن لن تشبع لكن يبقى قضيه الصفات ونحوها نقول القول به نفي المجاز عن الصفات واياتها لا قول اجماعه الصفات المقصود بها بشر ثم من يمكن المجاز لدفع قول المعطلة هذا ابعد بعيد جدا لماذا؟ لأن القول بالمجال مقدمة ثانية الآن للمعاصر لما يقرأ مثل ما ذا كم تلا يفهم الرحمن عاصر من ذا يسمع يقول عوه لي بالله لا يفهم منها إلا التمثيل ثم يريد أن يفرض ذلك الظاهر إلى معنى الآخر يتوه معالي الثاني العرب فأول ما يسمع آية الصفات تفضل ويقشعب بدنه ويرى أن ظاهر النصوص التشبيه إذن ظواهر النصوص الكشفي عناية الظاهر غير مراد فلابد أن نوجد له حلة فوجدوا أن المداز هو أسفل ما يرد إذن نفتد عليه المقدم الأول وهي أن, أن ظاهر النصوص إيه المراد فإذا قرر الرحمن على العرش السواح على إضافة صفة للخالق بمجرد إضافة الصفة إلى الخالق تباينة الصفة عن المخلوق لأن نصفة الصفة إلى الخالق نصفة صفة المخلوق إلى المخلوق وكما أن الخالق مباين للمخلوق في ذاته كذلك باستثاثة فإذا قرب اليداه مغطوطة يداه أضاف إليه جلل وعلا إذا لا يمكن أن يتبادل إلى الظلم لأن المراج باليدون يد المخلوق هذا محام حين يمكن أن نقطع على المجازية بكون آيات اتفاثة ظاهرة غير غير مراج ما حجة من قال في عدم وجود المجازة الصرامة للغة في كيف نعم هل دعاء الله فلا ان يكون امرا اذعد المردد استرسل دفعا قلنا ليس عندنا ليس عند المذاهب وادعو ثماس دعاء اخص هذا الامر مع الاستعلاء والدعاء ويتساوي في ثماس وقوع هذا اما لسان العرب طلب الفعل مطلقا للسمع قطع النظر عن الفاعل سواء من ادنى الى اعلى او من اعلى الى ادنى او من مساوي الى مساوي كله يسمى امرا لكي يقام تعبير عن الرب جل وعلا فتقال فت... فيقام الرب في لي هذا فعل دعاء تاسف وانما لو قيل لانه فعل امر ولذلك فعل دعاء الاقل بماذا لفعل الامر غير هذا فعل دعاء مجذوم بالسكون لماذا لانه فعل امر فدعاء فكرت مشعود أكثر أمسا للمندول من اشترط فيه الني اشترط فيه الني فما تفكر أو تفكر حين ليه صلى الله عليه وسلم أنه لم يديه يديه طعام سأمسكا ولن يديه الني هذا التجلال الآقص في العبادة لو صلى الراكب الفجر لم ينوي إلا لما قام الراكب الثاني يجدعه ما تجل لكن هنا لورود النظر إنهذن يقال بأنه يصح الصوم منذ ان نيت لكن هل يثاب على الصوم من اوله او من وقت نيتي ظهر النقص من الوقت يعني لو لم ينو الا الساعه الثامنه ما اكل شيء ابدا ولا شرب وانوي الصوم هل صام يوم الاثنين ما صام يوم الاثنين صام بعض ما الذي سوغ له ذلك ابي بالشر تقف مع الدليل دائما طالب اذا دار مع الدليل وجودا عدما في التالي أما إذا أرد أن يدفل عقله ويعارض الأخيرين تجعل قاعدة عامة وتجعل مواردة الاستثناء فيها أنه مستثل حين يجعل قاعدة عامة إنما الأعمال الأعمال من أول إلى الأخيرة بالنية فجاء ماذا؟ فون الصوم يصحب بنية المتأفترة لكن يفعل قضية الأجر الأجر هذا هو منذ أن يمتث أو من أول الوقت قيل بهذا وقيل ذات وظاهر مستثل ما ذكرت أنه من من وقت إنتاج إنما الأعمال بالنية هذا لم يصح له صومه من حيث الشرع الا منذ امسك هل يشترط رفع العمامه في سجود الاظهار الجبهه يقرع السجود على حال بين الارض والجبهه ذكرتم في دلل انه يعاق من اراد الحرام في النيه وان لم يفعله فهل هناك تعارض ما حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من المعناه انه ذات الفضليه والمحمديه قلنا من اراد الحرم بالنيه اما ان يبذل السبب او لا ان لم يبذل السبب جاء بنفس زي تليم ما لنفعل كما فعل ذاك الفاسق فقال الصفوي بنيه نيتي اهو ما في الودر السق سري هذا نقص المساله فان بذل السبب سعى كما ذاك الذي قاتل فقتل قال انه في النار لماذا انه كان حديثا على قتلي صحيح فرأيت ان قول الامر في الشريعه كان متعلقه بالاخلاق العامه فهو مندوب هذه قاعده استدل به هذه قاعده الامر في الشريعه ان كان متعلقه بالاخلاق العامه فهو مندوب تكون هذه دليل على هذا حكمك ويحتاج إلى دليل ولا دليل عالمي على الخلاف الموجود بين رسولين في الصيغة 9 فلنأذر من حلقة لحياتها دون قطع هذا تفريع باطل أولا الصحيح أنه لا خلاف عند الثلاث الصحابة يتمعون على الصيغة 9 للوجود ثم جماهير رسوليين على النهر الوجود ثالثا مثل الحلقة اللحية العقل في التحدي اخرق اللحاه اخرق اللحاه الاصل فيه تحريم الحمل فيبقى الاصل فيها الاطلاق ولذلك قول عليه ارخ مطلق يعني لو وصلت الى سرتك لوصلت الى ارق ارق غير مقيد مطلق الاظهار احلق اللحاه نقول هذا الاعقاب مطلق ولو وصلت جاء ماذا حديث ابن عمر والصهيره وغيرهما انهما ابن عمر في الحد وابو غرير جاء مصرقا أخذ ما زاد عن الطب ما زاد عن الطب من قال بأن إما أن يكون له حكم الرف أو قال بأن فعل الصحابي كقوله وهو حج قيد النص بما دل عليه فعل ابن عمر وأبو مريم يعني يبقى الخلاف فيما زاد عن الطب ما دون الطب اتفاق داخل في قوله أعطل بح أرضه اين بالله يا ابن صدق سواء حلب او ما يسمى بالخليجيه يعني فتنفس هذا كله حره لماذا ولا يصح ان نحتج بقول ابن عمر او فعل ابن عمر ولا بفعل ابي بريره لانه ما اخذ ما زاد عن قطفه فما عدا ذلك ما دون القطفه لا يحل قول واحد كيف يوقف خالص عند عين عمله قوي طلبه للعلم. وهو قويل. طلب العلم قويل. لأنه يسئل الله عنه أحذر طلب العلم. على كل الحظ ما ايه؟ كتاب نعم لكن لابد من الحاجة. على كل كما ذكرته انسان ما تكون هنا أو في المركز ان قضية طالب العلم وطلب العلم تعرف نفسه. كما إذا أصابك لأن هذا عمل طويض معناها أشبر ما يكون بعلم إذا جاءك مرض تختار من أطبق أي طبيب أو الطبيب المختص طبيب المختص ينظر في حالك الأول يسمع منك ثم بعد ذلك يطبق لك الزواء وأنا مثل هذا أطبق هذا الطاعة طارد العلم الذي عندهم مشكلة في العلم يحكي على لها التفصيد لما يتفق فيه ويأخذه الزواء ويطبقه أما الأجوب العامة هذه غير مختلفة لأن عمل الطويل قد يجد أربع ساعات من سفادة قد يجد هذا ثلاث ساعات هذا قد يجد ست ساعات ثم قد يكون سما إجازات على كل من يقتلس منه طالب إليه إلى طالب أنا أدرس الفقه الشافعي طلب مني شيخي في المذهب أن أحفظ مراقب الصعود هذا غريب لأستحفظ كوكب الصافع فدما نستحفظ مراقب الصعود أن يعل فيه فالأولاد تجعلها فيه كوكب الصافع ولا تحفظ المراقب فقد يكون تدرس المذهب الشافع كيف يرد تفصيلاً على مقام المدادة والقرآنية من أثناء أستمت فنان الثالث قل قولك فهمك بأن ظاهر النصوص هو التشبيه فهم فاسد ولا يخمو ذلك إلا الغبيب أي نعم رجل تشكت عيد عيد نعم إذا كان ظاهر النصوص لا أفهم بل يده موصوص وكان لا أفهم إلا هذه اليد ثم لابد أن أطلق طبعا اذا كان المراد هذه ن وجب التفسير اتفقنا معه لكن يقول فهمك بان ظاهر النص هذا طاف فلا يفهم هذا الفهم اللغوي نعم صحيح اصله ان كل لفظ كل لفظ كلمه اذا شكلت لاقيه تعد علامه معلومه وصلت الى عنده عنده حقيقه حقيقه عند النسيمه على نوعات وادي وترتيبه فكل مقيد المفرد انه مجاز مختلف عن الحقيقه الطرفيه وكل مقيد بالترتيب جعل حقيقه ترتيبيه من اول من قال بنوع كلمه مجاز غير عالم او لم تعلم سوى الخلاف القرون الثلاثه ممن يقول بالمجاز او لم تخذ هذا مجرد استعاره والبحث بحث في لغه العرب وكم من المسائل النحويه والصرفيه والبيانية قواعد عام مطرد يقول بها نفات المجاز والمسلمون بالمجاز ومع ذلك لم يقال من أول من قال بها ومن أين الدليل يقول البحث بهذه المسألة بهذه الصورة ليس بحثا لطلب حق دليل هل من الممكن أسئل تقسيم نوع العفر أه أه أعرف على النوعين عام مطار لا لا ما لان يك يتعين نقل والخاص هذه ليس معنى الفعل يا ترى هل يدل الفعل اطلاق وخصوصا منها يدل على الاطلاق خالص ورا الفعل مطلق بمعنى انه لا يتصيق ها طيب وفي دقيق الخطو هي لازم حمله على عملته على علسة فلا يخلط ثم أن المؤلف رحمه الله تعالى يرى ثم أنه يرى عدم وجود المجاز لا في القرآن ولا في القرآن فلما لذكرها في الثلاثة فهو بيّن هذا فبكتبته قبل أن يتبين لي المجاز أنه مميّن ثم مثل اخرى هو انكره رغمته في منهج اللي المعنى عنده لابد ان يدرك يعني لابد ان يكون على سنن كتب الاصل هل الصلاه صحيه النفس تحرم في وقت الصراعه هذا في خلاف يعني هل تصح تحريم او صح مشروط عند الفقهاء انه يصح وصحيحه تحريم هذا يوجد الصالح ثم هل محرم هو الصلاة مطلق مطلق النفل او مطلق النفل فيدخل فيه دوات الاسباب او انه ما يقابل دوات الاسباب هذا في نفسه يقابل انه يعود مطلق ولا يقص صلاة حية المسجد ولا. الا ما جعل استثناء به تركعتين فجر بعد الصلاة او قضاء الصرائب وهذا محل واما اذا كان الصلاة لناسة مثلا فنأثر في انها فرض تفاية فلا سعى قلت اني ما اعرف 68 من, من شروط صحه البيت اني اصدق هذا سلام على من يشتري من المحلات الكبيره مثلا دون ان يذاع في دفاتر الشراء في الفسيله هل ينطفي ثمن سعرا ووضع عليه سعره هذا هو الغالب ولم تطلع عليه فانت مقصر بما واما اذا لم يكن مسعرا يردك ذكرت في ذلك السابق أن من طرف المحرمات مستشانا أكيد سنية واحدة فقط أم من أفضل تجديده لا لا تكسنية واحدة لأنك إذا قطعت النية ذهل ولذلك يختلفون في مثل الصلاة لابد أن تكون النية بزمن يثير إن كان الزمن طويل ليس بيثير لن يجلل لا تفعل نية فلو نوع عن صد الفجر ثم نام فاستيقظ فتوظى دون أن يستحضر النية للصلاة وضعه لا يصل لماذا؟ لعدم وجود الشرط المصرع هو الني وهو أمي يعني. فكرت بالله قال صلى صلاطة بعد العصر ولا تجوز أي صراحة السببية هذا صلى الله عليه المسلم نعم هذا عام ما هو الحكم الوضعي فلا ترجع إليه هذا يقول لماذا تركز على اسم زين ايه؟ على ضرب زي كل هذه الطريقه في المحاوره طلب زيد بن عفان قد استنبط بعضه لكن لم نوافق على الكلام ان البيت بعد النداء الثاني باطل اع اللي كان حدوه منفذ عليه جمع نعم ما حكم صيام العيد لمن كان عليه صيام شهرين متتابعين لا يفطر يجب ان يفطر من الحكم ما بعده اذا افري ام سقط على الشركه بالله ان الذي يقتل هل يعتبر من الموانع نعم. لا من أبها والكفر والشرك بمعنى واحد على بعض يعني كلاهما ضيق بمعنى واحد والتدقيق بينهما في قضيه التبيين الا من جهه اللغه نعم من جهه اللغه لكن من جهه استعمال الشرع الصغرى والشرك الاكبر والفسقه اسفل المعنويات نسبة لمثلة حديث عائشة كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة ماذا لو قال طائر هذا يبقى يعني ظاهر النص ما هو توردنا الظاهر كنا نؤمر بقضاء الصوم مع وجود عدلة الصوم إذن لم نرجع إلى عدلة الثالثة ولا نؤمر بقضاء الصلاة تظاهره أنه لابد من أمر جديد غير الأمر الأول هذا هو الظاهر لو ويحتمل اقول هذه هي الوقوف مع الامور العقديه بما انه لا يعترض على كل دليل بما يرد في الدين واننا نبقى مع الظاهر على ما ذكرناه سابقا وام الاحتمالات العقليه هذه فلا يثبت ماذا لو قال قائلا ان عدم وجود لقضاء الحال والقضاء بانها معذوره او ان هذا الحديث او الحكم خاص بالحال هذا كله نوع من التلهي هل النوم من موانع التكليف نعم من موانع التكليف لكن يجب عليه اذا دخل وقت صلاة نحوها يعني إذا كان مؤقتا وجب عليه القضاء للنقص